ذَٰلِكَ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَنُغْنِيَ أخَاهُ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ كُن رَسُولًا أمِينًا فَتَقَلَّهَا وَأَطِعُونَ وَمَا أَنفَ أَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَى تُنَذْكِرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن أَزْوَاج قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالب رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجِّنَا وَآمِنْ لَنَا اجْمَعْ الآخرين وأنطرنا على أنب مطر فسأ أمطر المذين إن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 ذَلِكَ أَنَّ أَبُو الْأَيْكَاتِيرِ مُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ فَتَقُلْ لَهُ أَوْ أَطِعُونَ وَمَا سَأَلُكُمْ عَلَيَّ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقسط المستقيم نسونا ماء الشياء وهم لا تعثوا في الارض مفسدين